بسم الله الرحمن الرحيم اصانا اذا تبروج واليوم موعود وشاهد ومشهود قتل No, <laughs> المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم, فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري, تجري ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ف. بل الذين كفروا في تكذير